من قالوا منزلتي قد بوروا اننا كننا قد انعدم بي الى المسد فامنا به يهدي الى المسد فامنا به ولن نشرك بربنا أحد، ولن نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولد، وأنه تعالى جد ربنا. ما والصاحبة وانا وبدا وان انه كان يقول سفيهنا على الله شطط وان انه كان يقول سفيهنا على الله ظننا لن تكون وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والإن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإن وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ عُزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ فَلَا يُؤْمِرُهُمْ رَحْقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنُوا أَلَّا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّهُمْ ظَنُوا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا للسماح وأننا نقول منها مقايضة للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا وقذى فأين يستمع الآن يجد له شهابا لا ندري أشرب أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا نجدي أشرب أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا غَنَّنَا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا غَنَّنَا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَم سَمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَمْ نَسْمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنَّا بِهِ بَعْيِ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْتَهُ وَلَا رَهَقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاطِعُونَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاطِعُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْضُرُ عَشَرَةَ فَمْ أَسْلَمَتَ أُولَئِكَ فَحَرَّوا رَشَدًا وأما, وَأَمَّا الْخَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الْخَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْتَقَامُوا لأسقيناهم ماء غدق وأن لو استفعوا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفس لهم, لهم فيه ومن يعرض عن ذكر رب يسلك عذابا صعدا ومن يعرف عن ذكر وفده يسلفه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي وَلَا أشرك به أحدا قُلْ إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أهلك لكم ضررا وما رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد إلا بلاغٍ من الله ورسالاته. إلا بلاغٍ من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ يَلْعَنُهُ رَجَمًا نَّقُولُ أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا فَتَأَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاطِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَبْرِي قَرِيبٌ مَّا تَعِدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا قُلْ إِنَّ أَبْرِي قَرِيبٌ مَّا تَعِدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أعلم الغيب فلا يظهره على غيبه أحد غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رخدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.